خَتَطَ رَبُّكُمْ لِمَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي قولوا طيبا واتموا يتاما اموالهم ولا تتبدل خريفا الطيب ولا تاكلوا اموالهم من الماء اموالكم إنه كان حوبا كير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 بارك دننا الا تعرون واتقوا من سان اصدقاتن ان لن فانطلركم عن شيء من نفس فكرون أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما قتا إذا بلغوا مكاح فإن لا نستم منهم فادفعوا إليهم أموالهم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 رجُلٌ إِلَيْنِي أَمْرُ عَلَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِالرَّحِيمِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ترك يَأْكُلُونَ مِمَّا قُسِمَ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْضُولًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تُخْشِنّ لو تركوا من خلفهم ذرية بعثا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموالا يتاموا ظلما لنفل حق الأنفين فإن كنا نساء فوق فنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين لكل واحد منهم السبس مما ترك إن كان له ولدك فإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَارِثُهُ وَإِذَا انْفَرَغُوا فَبِغْيٍ مِنَ الثَّرْثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ يُقْوَى فَيَرِثُ الْمِثْلُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بها لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الرضع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهم الرضع تَرَكْتُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النَّصْهُ مِنْ مَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ فلك كل معين ممن السعود بس غير كانوا اكثر منا ذلك هم شركاء في الثلول من بعد وصيه يوصا بها او غير موطون وصيه تم ان انه كانت حشتا وبط وساسميلا خذلت عليكم اماتكم وبناتكم وافاتكم عن ماتكم وعن ماتكم وخاناتكم وبنات الاخ وبنات الاخ ودنت الاخت وامنا كَمِنَ لَئِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَطْعَمَتْكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَطْعَمَتْكُمْ مِنَ الْأَضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ وأن تكونوا دخلتم من فلا جناح عليكم وحلائن الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين صلاة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وَنَتَمَكَّنَ الْمُؤْمِنَاتُ فَمَن مَّلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَيْنَ بِهِ أَجْرُهُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُكُم من بعض وأن أذروا الذر المعروف محصنات غير مسافحا أو مسافح مائئ ولا نتخذات خدانا فإنا نصن ما فإن أتينا بفاحشة فعلي فعليهم, فعليهم نصب ماعدا المحصنات من العباد ذلك إنا الخاشعين عامة وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَيْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِيرًا يَغْفِرْ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَدْخِلْكُمْ دَخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ كل شيء عليما ولكل جعلنا ماليا مما ترك الواردين والأقرمون والذين عقدت أيمالكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بعض الذين فانتقوا من اموالهم الصالحات جقانه جحاده للظلم بما افرى الله والذين جافوا ونشوا سنفعهم واذرو ومن في المضاجع وهجروا في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تلغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله فابعثوا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تُضِلَّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ عَامِلٌ بِعَمَائِهِمْ وَكَفَى بِالَّهِ وَكِيلًا وَجَزَاءُ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هادوا اصبع ورا على الله الى اليوم باللسانه بطنه ولو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة مصيبة قد دنت ثم جاءوك يخنفون بالله ان اردنا ان اردنا الا وقل <تصفيق> لهم ولو أن ما كتبنا عليهم أي اقتبوا أنفسكم بو اخرجوا بأديانكم ما فعلوه إلا أليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعبون لي لكان خيرا له لكان خيرا له وأشد تكبرتا Surah Al-Fatihah. صادتكم مصيبة وقال قد أبعى الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فاقلوا من الله ليقول أنك أن لم تكن بينكم وبينه مودا يليتني كنتم معهم فأخوز قوزا فليقاتل في لسن في قوم كن وني هو ولا نصرا ان الذين يصلون الى طور بينكم وبينهم ميزا او جاءوكم حصاد صدورهم ايقاتلون قوم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقى إليكم السلام فما جعل الله ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين ويريدون أن يأمنوكم ويأمنوا طوبهم كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويرقوا إليكم السلام ولكفوا أيديهم O wat konnt and in جَزَاءُ رَطْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الصِّيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَابَعًا مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَبِجَزَاءٍ مُوجِنًا تبتغون عرض الحياة الدنيا معاذ الله الظالم كذلك كنتم فمن الله عليكم فتبينون كُنْ لَيْتَهُ مُهَاجِرٌ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ وَلَايَتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيَمُتْ الله مُهَاجِرٌ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ من الصلاة فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خبتم إن خبتم أن يفتركوا الذين كفروا إما الكافرين كانوا لكم عدوا وَمِنْهُمْ مَعْتَكًا يَخُذُ الرُّؤَساءُ أُسُهُم فَيَسْجُدُونَ فَيَقُولُونَ مَنْ وَلَاكُمْ وَالْتَهَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا بَلْ يُصَلُّونَ مَعَ وَيَخُذُ فِي الظَّلَمِ وَأَسْلِحَتِهِم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَتَعْتَدُونَ عَنِ أَمْنِحَتِكُمْ وَ ودى الذين تفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيبينون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أدا من مطر أو كنتم مرضا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 وان كانت على المهمه الكتابه وجادل عن الذين يحتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون لا يرضى من القول وجاد الله بما يعملون لنصيرا لما ظلموا ولا اطيلا لهم ولا امن ليهم ولا امر خيط الله ولا يبتكن يتخذ الشيطان وليا من دون إله فقد خسر خسران من بنا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا مرورا أولئك مأوى هم ولا يجدون عنها نفيصا <inaudible> ۖۖۖۖ تبع مرنة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خنينا ولله ما في السماوات وما في النوم وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء فَإِنَّ وَمَا يُكْتَى عليكم, عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يُكْتَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَتَامَى النِّسَاءُ الَّتِي لَا تَبْتَغُونَ لَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَظْرُفُونَ إِرْثَهُنَّ وَالْبَغْضُ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خامت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جمع عليهم أن بينهما صلحا والصلك خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتهتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها وَإِنَّ تُصْلِمُوا وَتَمْتَنُوا فَإِنَّ اللَّهِ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنَّ تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمُ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ مَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتفوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ربيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفار الأرض سبيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَأَنْتُمْ عِنَادٌ أَم ذو العزة فان العزة لنا جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم اياتنا اذ اذا سمعتم اياتنا يذكر بنا ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غير إنكم إلى المثلون إن الله جامع المناختين ومكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصوا بكم فإن كان لكم فتح من الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحود عليكم قالوا ألم نستحود عليكم ونمنعكم من الممئين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين Go, go, go, go ومن صيرا الا الذين تاموا اصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا فأن الله شاكرا علينا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا أنظلم وكان الله سبيعا علينا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا ولم يفرقوا بين أحدهم منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله من ذلك فطالوا أن الله جهر فأخذتهم الصاعبة بغلبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى فوقهم الطورة بميشاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السلط وأخذنا منهم ميشاقا ونضا فبما نقضيهم ميشاقهم وكفرهم بآياتهم وكفرهم في آيات الله وقتلهم الأنبياء بغيرها وقال لهم قلوبنا بل طبع الرار عليها لكفرهم فلا يؤمنون إنا قليلا وذي كفرهم وقال لهم على مريم مهتان عظيما وقال لهم إنا قتلنا المسيح عيسى من مريم الله وَمَا يَقُولُونَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ شَطَطٌ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا يَتَّقُونَ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ فَتَمَتَّعُوا وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب انا يؤمن ان به قد نؤمن ويوم القيامه يكون علي شهيدا فبغض من الذين نادوا حربا علينا طيبا حِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّكِمْ عَنْ سَلِّلِ اللَّهِ كَفِيرًا وَأَخْضِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا نَذِيمًا لَكِلِ الرَّاسِمُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُمِّنُونَ يؤمنون يكمنون فيما سجلنا يؤمنون بنا ويسلمون إليك, اليك وما زينوا من قبلك والباقون الصان والمقتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك أَزْفَرَ مُعَالِكَ مِن طَرٍ وَرُسُلًا لَمْ نَتَصَّفْهُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَنَا اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجة بعد الرسل وقال الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزلوا بعلمه والملائكة واشهدون وكفى بإله شهيدا إن الذين كفروا عن سبيلنا Bunt vun engerem say